الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي للملاهكة رسلا أولي أجنحة مثناء وثلاث ورسل خلق ما يشاء سبحان من حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره سبحان الذي لا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحان الذي لا تطيب الآخرة إلا بعفوه الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا الحمد لله غير مودع ولا مكاف ولا مكفور ولا مستغنى الله لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمان والأهل والمعافى لك الحمد في السراء والضراء لك الحمد على كل حال اللهم امن علينا بفضلك ورحمتك اللهم امن اللهم واعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا وذرياتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا من تولي وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضي فإنك تقضي ولا يقضى علي إنه لا يدل من والي ولا يعز من عادي ثبارك ربنا وتعالي لك الحمد علي ولك الشكر على ما اعطيت اللهم انا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك تقبل بها صيامنا وقيامنا وترحم بها كبيرنا وتعافي وتشفي بها مريضنا وتكفي بها مسحورنا ومعيولنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عائدون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم أمتنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم وجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واللهم وجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم جد علينا من فضلك ورحماتك الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما يلقى الثوب الأبيض من التنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم يا حي يا قيوم يا سميع يا عليم يا قريب يا مجيب يا يا عزيز يا جبار السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء يا من أمره بعد الكاف والنون يا من يقول للشيء كن فيكون يا من عن نفسه يقول كل يوم هو فيش كل يوم هو فيش اللهم يا حي يا يوم أرنا في بشار الفرعون وزبانياه يوما أسودا أرنا فيهم يوما أسودا أرنا فيهم ما يشفي ظليلنا أرنا فيهم ما يذهب غيظ قلوبنا أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين كيوم فرعون وهامان وقارون أرنا فيهم ما يذهب غيظ قلوبنا اللهم وعجل بهلاكهم اللهم وعجل بهلاكهم اللهم وصف عليهم العذاب صبا اللهم وصف عليهم العذاب صبا بقوتك يا رب يا عزيز اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين العزل في سوريا كل دمائهم التي أريقت وكل أرواحهم التي أزهقت وكل مساكلهم التي هدمت اللهم لا تكلهم إلى أحد غيرك اللهم فلا لك الالم لا احد غيرك اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك واكلهم برعايتك <تصفيق> يا قوي ويا عزيز اللهم وكل اخواننا المسلمين في برما اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم <تصفيق> يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعفاتك من عقوبتك وبك منك لا نقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين